ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصالنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الواقع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 ونفذ كرب المركوبين وقض الديون عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين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 والخطايا كما ينقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 وأزواجنا وذرياتنا وذوي أرحامنا وأصحابنا وعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو وأعذنا من الشر فوق ما نحذر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين